عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أرب الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق.